وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون وَل قَدَهَم مَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَْل أَوآابُرهَا نَ رَبّ كَذَلِكَ لَِصِْثَ عَنهُ السّ أَوَفَحْشَ إِهُ مِنْ عبَادَِمُخْللَصِ وَسَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّت قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَى سَيِّدَهَا لَدَلْبَابَ قَالَ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَهَا يَرَوَدَتْهُ عَنِ النَّسِيمِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُذَّ مِنْ قِبَلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُذَّ مِنْ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 إّ لَ نَراه في بَذالِم.